ويطوف عليهم إلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أن من ثور وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبيرا عليهم ثياب سندس خضرو واستبرق